السلام عليكم ورحمة الله <سلام> بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وانا وعلى آله وبعض شايف مشايخ أقرر مرتين اللي معاه سؤال في ورأة ويعطيله قدامه غدا ما يصل لأن أخوانكم رجعوا في الثلاث المرة اللي فاتت واجدوا تقريبا قرابة الساعة وزيادة ومختلف تقريبا موسيقى فقط انا بكرر كلام مرة تانية مش عايزين نخرج بره لان برضو في نفس الورقة جاد عدم الخروج عن الابتاه دي كالما بأولا رح ما نتكلم فيه في الكتاب و معايا يعني وفي ورقة تانية انا بس مش معايا ما تبتاهش معايا دلوقتي الاخر دهاني للمرة اللي فات بس هو يعني اتات فيه سد اشياء في اللهجة فما زال يعني التعديد مستمر انا كنت اظن التعديد ليش موجود في المكان واحد بس لكن الظاهر ان التعديد موجود في كل مكان يعني قدير بنا دينا ألا نخرج وخارج المحاضرة وألا وألا وألا ليت للنهي الموجود في الكتاب أو في ورأة يعني أكثر من النهي الموجود في الكتاب الدمعة ربنا يا باب؟ أكثر من باب النهي الموجود لكن جزا الله خير يعني حتى هو دخل جملة كده عشان يبنيلنا هو راجل بتاع أصودي يعني وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كاستطاة الصف شرطه في صحة الصلاة وقلت له أخذ جيت الآخر طيانته يعني هذا ليت بشرط عند رسول هي بالمناسبة صحة الصلاة يعني هو ليش شرط أن الأول نصف الصف ليش شرط في الصلاة؟ كيف يصف الصف عند البقاء؟ كيف يصف الصف عند البقاء؟ كلوا بيتصلوا طبعاً، كذا؟ <تصفيق> كلوا بيتصلوا. زين صف الصف هل يصف الصف من الظهر أم من الظهر؟ طيب إن كان الصف وصفه من الظهر يوده بالكعب أم يوده بالطرف؟ بس طرف الصف لما تعطيك في الخط كده لحظة الأرض تعطيك طرفك قدامه ولا كعبك قدامه ما شاء الله بيجا صيب ما شاء الله هو واحد بس يعني ابن الكريم جزا الله خير شيخنا الجليل جكرت في المحاضرة السابقة عند المقارنة بين كتب الإمام أن هناك مسائل ذكرها في التفسيرة وغفل عنها في اللمع وشحيا منها قول الصحابي أمرنا بكذا وعند المذاكرة وجدت هذه المسألة ذكرها الإيمان في اللمع في باب بيان الفرض والواجب والسن والنزل وضع الله خير لأنه ذكر الباب في الكتابين ذكر لهم باب منفصلا ذكر لهم باب منفصل في قول الصحابي هذه المسألة ليس محل لها الفرض والواجب هذه المسألة في قطب ليست محل لها والواجب لكن محلها في قول الصحابي خلاص فلما يذكرها في باب آخر عند الأصوليين لا تحسب من جملة ما ذكره من كتاب قول الوصحات عشان كده قلنا أفرب لها فصلا في كتاب التفسيرة لم يفرد لها فصلا في كتاب اللمع ولكن أجملها بيان الفرق ويوجد لما تقرأ في التفسيرة إن شاء الله كده ربنا يديك خط العمر يعني جدتها التفسيرة هتلاقي كلام موجود هنا غير كلام موجود هنا تماما هو ألمح إليها في باب الذي ذكرت بيان الفرق بين الفرد والواجب والسنة والنذّ، فقط. لأنه في هذا الباب الذي ذكرت يستشهد بهذه اللحظة، لكن في كتب أخرى أصر لها. ماذا تعني هذه الكلمة دلالة؟ يعني أمرنا بكذا تساوي عندنا كأصول أي؟ هذا مقصدها من هذا مقصدها من من ذكرها كباب منفصل. ها؟ والسؤال الوحيد تقريبا من جملة الأسئلة وردت في الموضوع يعني. نرجو إعادة شرح اقوال علماء في المقلد مع ذكر الراجح لأ أنا عدة ثانية عشان عليها لكن مش هسكر الراجح أنا مصمم أنا طالب العلم في المرحلة تقول له يعني أشياء معينة يأخذها وأشياء لا يتعرض لها خليك يعني خليك معايا الغتلة اربط مش عارف ايه مطرح ما اي عاي فخليك معايا الغتلة ماشي يا مشاي وندرب. انت جربت كتير تعال اجرب الجمال لأزاهر دول شكلهم لعل الله عز وجل ينفعك بما يقالي بالبداية لك أشياء معينة ومعلومات معينة ترتب عليها معلومات أخرى ترتيب المعلومات التدرج في تلقي التدرج في اخذ المعلومات له أصول وله ضوابط لن أشغل رأسك بالراجح انت ستبتع راجح دلوقتي خلاص أنا هعيد الأقوال لأن احنا وصلنا إلى كلمة وقالت المعتزلة فهنبدأ من هذه الكلمة بسم الله والحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المصنف فصل فأما العلم فهو معرفة المعلوم على ما هو عليه وقالت المعتزلة هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه هنا وضع المصنف قيد مع سكون النفس إليه وعلى هذا التعريف اعتراضات ثلاثة اعتراضات ثلاثة اكتبها الاعتراض الأول كلمة اعتقاد كلمة اعتقاد تصرف على الأحكام العملية للخبرية أنا بتاع أصول هتكلم في فقه أصول وبكلمة اعتقاد كلامي كله ينصب على الأحكام العملية. أما لفظة اعتقاد هذه لا تصرف إلا على العلم بالله عز وجل الأحكام عقديم فكون أن المعتذرة أتت بها هنا فجأت راث دين كلمة الشيء تعتقاد الشيء على ما هو به كلمة الشيء انحفظت للتعريف على شين يجاولك ليه قالت اعتقاد العاصي معايا يا مشيخ الشيء كلمة تطلق على لفظ موجود للمعذوم من الاعتقاد الشيء إذا العلم علم العلم علم أصلا فمن أنا أأتي بعلم يكتسب ويحصل اه لسه بنتكلم على العلم يكتسب ويحصل وبكيس يقول أنه اعتقاد الشيء كلمة الشيء لا تطلق إلا على شيء معلوم موجود وأنا لسه بعرف فكون أن المعلوم لم يعلم بعد يدخل في تعريف العلم لكن لو كان المعلوم معلوم من قبل لأن أعلمه معلوم من قبل هل في داعي لوجود العلم أصلا بعد كده وبكلمة الشيء مكانها خطأ ثلاثة اعتقاد العاصي جنة لجبا الشيخ كون أن العاصي يعتقد أمرا معينا هذا الدليل على صحة هذا الأمر عنده هو عند العاصي مع سكون النفس إليه فإذا اعتقد العاصي اعتقادا في سحر أو كهانة أو قبر أو مشاكل أنه يجلب النفع ويدفع الضر فهذا يصح عنده وتسكن النفس إلي مع عدم صحة هذا الاعتقاد فكون أن العافي أدرك الشيء وسكنت نفسه إلي لا يكون علما لانه لو حصل العلم لذهب الى عدم صحه هذا الاعتقاد المصنف وهذا غير صحيح لأن هذا يبطل باعتقاد العاص فيما يعتقد فإن هذا المعنى موجود فيه وليس ذلك بعلم ليس ذلك بعلم فسط والعلم ضربان قديم ومهدث فالقديم علم الله عز وجل متعلق بجميع المعلومات ولا يوصف ذلك بأنه ضروري ولا مكتسب قديم ومحدث لما يصرف كلمة قديم إذا بد أن تكون لهذه اللفظة ما هو مترتب عليها حادث جديد صورة هذه الكلمة وهذه الجملة على باب اسم الأسماء والصفات فعلى قبل ما ندخل في الفصدة نتعرف على الأسماء والصفات عند أهل السنة والأسماء والصفات عند الأشاعرة وعلى الفارق بينهما الاعتقاد في الأثناء والصفات عند أهل السنة أنه ما يجوز إطلاقه على الله عز وجل اسم أو صفة أو خبر اسم أو صفة أو خبر الاسم دال على مسمى والصفة تتبع الموصوف وجودا وعدما والخبر صفة مؤقتة. والخبر صفة مؤقتة. اشترط عند اهل السنة غاية الحسن وغاية الكمال في جانب الأسماء والصفات. والخبر دائرة أوسع. لأن الصفة بخلاف الخبر صفة مع الموصوف تتبعه أما الخبر صفة مؤقتة قد تتبعه في وقت ولا تتبعه في وقت آخر بل صفه صفة السمع هي تابعة للسميع الخداع صفة مؤقتة عندما يخادع المخادع يخادعه الله سبحانه وتعالى فقالوا خبر عن الله عز وجل أنه يخادع وجاء شيخ رسول بقاعدة عند أهل الاعتقاد أن وجود الذم في مكان الذم متح في كيفية استخدام هذه اللفظه فادخل فيها الخداع، أدخل فيها المكر أدخل فيها الاستهزاء تجد أن كل هذه الأمور أخبار تتبع وجود الله عز وجل في وقت معين ولا تتبعه على طول الدوام من ناحية أنها فيها نقص ومن ناحية أخرى أنها مؤقتة فدائرة الأخبار عند أهل السنة أوسع من دائرة الصفات. دائرة الأخبار عند أهل السنة أوسع من دائرة الصفات. خلاص الصفات عند أهل السنة والجماعة فيها ما هو قديم وما هو حادث فالقديم أصل الصفة والحادث عند أهل السنة الأثر المترتب على الصفة القديم عند أهل السنة أصل الصفة والحادث والأثر المترتب على الصفة لو أن صفه الخلق هي قديمة بقدم الذات المخلوق أثر مترتب على السفة حادث لأن وجوده متجدد فالمتجدد هو حادث خلاص طيب لو سمعت كلمة فيها قديم وفيها حادث اشترك فيها أهل السنة مع غير أهل السنة ماذا اصنع يقول شيخ متيني في كتابه عرب العقل والنقل. يجب فيها التوقف الكلمة المستشكلة التي تحتمل معنى عند أهل الصنة ومعنى عند غير أهل السنة يقف فيها الإنسان حمد الله إلى أن يفصل فيها تريد قديم لأصل الصفة أم أصل الموصوف أصل الموصوف بقليل عشان كده الأسماء والصفات عند الأشاعرة تنقسم إلى أقسام اكتب صفات سلبيه صفات سلبيه هم يسموها كده وتبدا دائما بالسلب لا يا قول الله عز وجل لا اول له قولين لا أول له نعم أشائر أنا أتلم عن الأشائر خلاص الصفات عند الاشاعره شكلها إيه على اربع انواع نحن نقول الصفات أو ما يطلقوا الله عز وجل عندها السنه ثلاث عند الأشائر أربع أنا تفتين فيك ما يطلق على الله عز وجل الذي يجوز إطلاقه على الله سبحانه وتعالى ثلاث أمور اسم أو خبر أو صفة الاسم يدل على المسمى الصفة تجبع الموصوف. أهمه في علم النحو وجودا وعدما يعني الصفة تابعة للذات على طول الدوام الخبر تتبع الذات صفة تتبع الذات في وقت ولا تتبعه في وقت آخر فدائرة الأخبار اعم عند اهل السنه من دائرة الصفات ماشا طيب ما يجوز إطلاقه على الله عز وجل عند الأشاعرة أن يخصص الأشاعرة الأول غالب المتكلمين الذين كتبوا في أصول فقه الاشاعره والمذهب السائد يعني ستعدون خلفا وسلفا باعتبار السلف لنا وليس السلف الأصل أشاعر وغالب الموجود المتحدث الآن إلا من رحم ربي من الأشاعر فخصصت هذه لأن هذه الجزئيات ستكون معنا على ثنائي الكتاب فهنتكلم فيها في هذه البسيات مقدمة للقديم والحادث عشان أقول لك إيه هو القديم وهو الحادث الصفات عند الشعراء أربعة صفات سلبية تبدأ بالسلبي دائما تقولهم لا أول له لا يشبه الحوادث لا مثيل له كل هذه تسمى عندهم صفات سلبية وصفات نفسية وهي التي تساعد على إثبات الوجود وجود الذات وصفات معاني صفات معاني فقولك إيه وصفات معنوية دي الرابعة صفات المعاني والصفات المعنوية هي الصفات التي يكون فيها شرط الاجتماع سميع بسمع بصير ببصر عليم بعلم قدير بقدرة وفيها اجتماع بين ايه و ايه عندها للسنة الاسم وصف الاسم وصف. وتدور عند الاشاعر الصفات على عشرين صفه فقط بس عند الأشعر هم اللي كلموا فيها بالإثبات والسلبك فيه. لا فرق عند الأشعر بين القديم والحادث لأن القديم والحادث يطلقوا على أصل عملية الصفات اللي هو إيه الذات الذات فالقديم عند الأشعر يطلقوا على الذات والقديم عند أهل السنة يطلقوا على الصفة انا بتبع الزاد فرق عشان كده ارجع لكلمه فتافه ثانيه اذا اطلقت كلمه القديم يجب فيها التوقف قديم على مذهب اهل السنه ام قديم على مذهب الأشاعرة واضح دي ولا ثاني <تصفيق> ما يطلق على الله عز وجل عند اهل السنة والجماعة على ثلاث أقسام: اسم لله عز وجل، صفة لله سبحانه وتعالى، خبرا يخبر به عن الله عز وجل. ثلاثة حاجات. الاسم يدل على المسمى. ايه معنى كلمة اسم يدل على المسمى؟ كتب شر سمت مية رسالة اسمها الاسم والمسمى. اللي موضوع اسم الحقيقة والمجاد. اسمها كده غلط. اسم الذي سماه شر سمت الاسم والمسمى. هذا الاسم الصنجلها. الاسم والمسمى اشترط فيها شرط لهذا الشرط قال طالما ان الاسم يدل على المسمى إذا بد ان يبرد الاسم المسمى دي اللي احنا بنوها عليها بالعم كده بانطلبة العلم للأسف وبردها ناخد المصطلحات المعروفة لكن عند طلبة العلم يقوله ايه ها نعرف الله عز وجل بما عرفنا به الله سبحانه وتعالى فجدت الكلام ده لأن الاسم هو المسمى يعني الاسم هو المسمى طالما أن الاسم عين المسمى إذا لا يعرفنا على الاسم إلا صاحب الاسم المسمى ده معنى الاصطلاح والأسطلاح التي أجبناها من هنا فاشترط شيخ السامة تانية على أن المسمى هو الذي يسمي لنا الإسم فالإسم الصحيح هو ما يسمى الله عز وجل به نفسه وفق ده معنى كلمة الإسم يدل على المسمى طيب الصفة تتبع الموصوف في النحو بنقول وجودا وعدما في الاعتقاد بنقول على سبيل وجود أي صفة تطلق على الله عز وجل ملازمة للذات وعلى قسمين لو دخلنا برهم الاعتقاد صفات فعلية وصفات ذاتية الصفات الفعلية هي التي يفعلها الله عز وجل كصفة النزول الاتواء الكلام خلاص الاتيان والمجيء وصفات ذاتيه ايه صفات ذاتية الوجه ها القدم العين خلاص يا مسايخ بنبدئ نلعب قيدان اليد عم الشيخ ابن العلف <تصفيق> ماشي ولا مل... م... ماشي معايا يا ولا الخبر صفة مؤقته تطلق نعم ده غير لسه مكملنا انا بعيد من جديد بقى. أبعد من من جديد، أبعد من جديد، أبعد من جديد، أبعد من شعالي برناع ديها لما تبقى محومة أبعد أثماء وصفات عشان ما توجد عن شاعره كمان، هو مشكلة هو مشكلة أمولا أنا طلعه مشكلة الزير الأخمر مع أنه مش عالي نفسه نعم فأنا أشحال على طول الله صحنا حق ما أشامي رغم أن الشاعر لم يكفرهم أحد من أهل الصنة خلي بالك خلاف المتكلم فيه ده خلاف مقبول في الاعتقاد فنحن نبينا الله عز وجل ونذهب أهل السنة والجماعة بفضل الله تعالى لكن الخلاف مع الأشعر خلفا ما عند عندها للسنة والجماعة فما رأينا أحد من أهل علم ثلفا ثلف مصبوط ثلف تكلم فيهم لا امام فيه ولا ابن عينا ولا التوري ولا غيرهم لذلك وضعوا في غمار مضمون الفرق الإسلامية بالاتفاق ما كتاب كتب عن الفرق إلا وضع الأشارة من فرق المسلمين خلاص لأنهم ضلوا عن الطريق الصحيح لقولة السلف بغرض التنزيل أرادوا أن ينزه الله عز عن الشبيه والمثيل فضلوا عن اعتقاد السلف أبروها كما جاءت مفهومه ما شايف فهذا لا يعفي أن نحن نتكلم هذا المسلم خطأ والصافي كيت وكيت وكيت وكيت, وكيت وكيت وكيت وليس معنى بيان ان المستك خطأ انه مردود على صاحبه بالكفر خلاص يا مشايخ لان فيه اعطاء وقول هم في دائرة اهل السنة او برق برق دي معنها ايه كفر شلط. لهم ليسوا كذا ماشي يا الشيخ نعم سيدنا الأقوال الأقوال أو علم مقالات كل من خالف مقالة اهل السنة والجماعة جاء بجديد صح بدع علم مقالات والفرق يحكم على كل من قال مقالة بخلاف اهل السنة والجماعة أنه صح بدع عند السلف على كل من خالف مقالة اهل السنة أنه متبغ سواء كان, كان أشعر أو معتزل أو ذهمي أو أو أو أو, أو. صح بدع احنا رايزين نكمل امشيه نكمل بقى خلينا خليف اللحنة هتكلم في الوقت مش هندخل في قديمة الاعتقاد انا متكلم عشان اوصل لقديم وحادي خلاص الخبر اوسع من الصفة صفة مؤقتة تتبع الذات في وقت ولا تتبعه في وقت اخر واذا قرأت الايات او النصوص التي وردت في هذه الاخبار ستجد أن ما من خبر ورد إلا ورد مؤقت ويمكرون ويمكر الله يعني ساعة مكرهم يأتي مكر الله عز وجل خلاص وقس على ذلك خلاص تعال ننتقل لمن والأشاعر قبل أن ننتقل للأشاعر أقول لك قضية الصفة عند الأشاعر وعند أهل السنة والجماعة لها أثر مترتب عليها لأن الأثر المترتب عن الصفة يثبت وجود الصفة نرب برد على الدهرية بأن الله خالق موجود الخلق فوجود الخلق من أكبر الأدلة على وجود الخالق صح ما من صنعة كما قال أبي حنيفة إلا ولها صانع وإلاه المثل الأعلى فإن مخلوق إن الله خالق إن أنكرنا وجود الخالق فأين خالق الخلق هذا بده مسلم به متفق عليه بين العقلاء أنا مخلوق إن إلا وله خالق عند آل السنة بيسمى المخلوق ده أثر مترتب على صفه الخلق خلاص لا تفرق الاشاعره في صفات المعاني بالذات والصفات المعنوية التي يكون فيها الاجتماع بين الأثر المترتب على الصفة والصفة فكلاهما امرا واحدا فإذا أطلق الأشعري القديم أراد به الذات إيه أن الذات يحتمل الصفة وقادر على الأثر المترتب على الصفة. هل سنقول لا؟ الصفة شيء والأثر المترتب على الصفة شيء آخر. ليه؟ لأن لو قلنا زي كلام الأشاعرة أن الصفة والأثر المترتب على الصفة شيء واحد، لسلتنا مسك التأويل الذي سلكته الأشاعرة. لأن الأشاعرة فرت من قضية الاثبات إلى التأويل لأنك لو قلت الخالق والمخلوق أمر واحد أثبتت الشبه نفهم دول العيد ثاني قلت الخالق والمخلوق الصفة والأسل ومتركب على الصفة أمر واحد ومن تقول لي الخالق والمخلوق في صفة الخلق الخالق والمخلوق أمر واحد يبقى ثبتت الشبه فأول هروب من إثبات الشبه أولوا الصفات وأثبتوا الأثر المترتب على هذه خلاص، فرص ويبجسك التأويل عندهم من هذا الباب عشان كده بيقول بغرض التنزيه. فرادوا أن ينزه الله عز وجل عن الشبيه. فسلك ومستك التأويل نعم سلي أنا عارف والله يترم في شيء والله أنا عارف مين أخونا بيتكلم نفسك أهدر العمود لي ما تطورني شكلك أقول مولانا عارف والله, والله عارف كده <تصفيق> ناشى ما شايف فلما يطلق قديم وحادث بلا تفصيل ولا قيد يجب عليك طالب علم تعمل ايه بقى. ودي من القواعد التي بها شيخ رسامي 200 في الضرق من كتب القيمة جدا التي نوصى بها طلبة العلم ليه لأن بيعلمك هذه القواعد مثلا تتكلم وكيف تتكلم ما تسمحش كلمة من واحد من أهل السنة الجماعة يطلق على الله أنه قديم يقول له عما ده بي أشعري ليه القديم موجودة في كتب أهل السنة الجماعة كتب, بنقيم، كتب بنقيم، بنقيم، بنقيم من القيم وكتب من القيم من وغيرهما. وغيرهما هيك أنه في ألفاظ أشد غضاضة من هذه الحين والجهة والشين هذه ألفاظ هل تجوز أن تطلق على الله عز وجل يبقى لابد لما تسمعها إيه تقف ما مرادك من اللفظه هل هو مراد أهل السنه والجماعة منها أم المتكلمين الذين تكلموا في الصفات خلاص المقدمة اللي قدمناها دي نيجي نقرأ من خلالها هذا الصفر فصل والعلم ضربان قديم وحادث لغاية هنا ما بدش ابدا اشرح بشرح منين من بعد التعريف عشان تعرف مراد صاحب الكتاب معايا تعمل سيل عند الاشاره ما في فرق بين القديم الشيخ شيخ والصفه والاثر على الصفه اهل السنه لا في الصفة شيء والاثر المترتب على الصفة ثاني. فالمرطق القديم عند أهل السنة والجماعة بقدم الصفة لأنها قديمة مجانبة بإيه بالأثر المترتب عليها خلاص صفة الخلق مردودة من إمتى قديما بردود الزاد أما الأثر المترتب عليه حادث فالقديم والحادث يختلف من الأشاعر من الأهل السنة إلى المتكلمين القديم علم الله عز وجل وهو متعلق بجميع المعلومات ولا يوصف ذلك بانه ضروري ولا مكتسب صفه العلم لله عز وجل موجوده بوجود الذات يدخل فيها كل معلوم وان لم يعلم لنا طب كل ما تعلمت علما جديدا عند اهل السنه هنسميه ايه هذا اثر مترتب على صفه العلم خلاص عندك بتكلميني ما فيش فرق يقولك علم الله قديم لا إنه الصفة السنة اصبر الصفة التي تسمى صفّة العلم لها أثر مترتب عليها وهو إبراك المعلوم إذا قورنا العلم بإبراك المعلوم قلنا قديم واحد لكن هتكلم على صفّة خاصة الله عز وجل ها يبنو أخ ما بقولش إنه قديم إزاي هو قديم ومن تقول المتكلمون يجمعون بين الصفه والاثر المترتب عليها في القدم ماشي أهل السنه لا الاثر حادث واصل الصفه قديم والمحدث علم الخلق كل ما انت تدرك شيء جديد بيكون حادث بالنسبة للعلم القديم طب العلم القديم نعم شا. رجحها لي اعمالي عشان افصلها عندها للسنة البلاج ومسكور أسر المتركب عليها ما نقول حاجة وعشان حاجة ما ان شيخ انت لو صدرت بس في الدنيا اللي جاي بعد كده علم وخلق ما أنا وقفت عند علم خلق علم خلق ده علم ايه هذا جديد مدرق يا اخي ما انبقال علم الله المترتب المتركب عليه علم خلق علم الله يدخل فيه كل المعلومات سواء علم أم لم يعلم داخل فيه قضيه علم الله عز وجل طب علمي أنا الذي هو من جملة علم الله عز وجل كلما حصلت علما جديدا أثر مترتب عليه دي دي بقول هذا قديم وهذا حاج يعني لما أعرف علم الله عز وجل علم يضرب جميع المعلومات سواء انت علمت معلومات دي أو او معلوماته اعتقادا ان علم الله عز وجل يشمل كل ما هو معلوم طب انت علمك اللي انت تعلمه النهاردة مش هدخل في علم الله عز وجل طيب يدخل بصمة ايه اثر مترطب على ما هو معلوم في علم الله عز وجل اللي احنا بسميه في علم العقيدة فبق علم الله عز وجل المعلوم مش هبني شيخ والمحدث علم الخلق وقد يكون ذلك ضروريا وقد يكون مكتسبا لذا إذن التقسيم قديم وحادث لصفه واثر مترتب على الصفه السؤالة العقيدة المفروض عليه كلها في, في الجزيلة من لا لا لا لا دي اللي أنا قلت أنا فصلت للأسماء والصفات لأن هذا المفروض كل اللي موجود تعتقد للأسماء في والصفات صحيح ولا غلط أنا ما شايف راح لي اللي ييجي النهاردة طالب النهاردة علم بهذه بهذا اللحة اللي أنا شايفها وما عندوش علم في الأسماء والصفات أقول لي على فكرة انا كان من المفترض ان اقدم ان لي كتاب في الاسماء والصفات كذبه تقريبا من حوالي 25 سنة هو ممنوع تدريس في الازهر وبسببه لغية عمودي في الازهر تماما مثل هذا كتاب فالرسم رائعا تكرارا خارج مصر اسم تحرير الاعتقاد في الاسماء والصفات فهذا المصنف موجود من سنوات شهد لنا باننا على اعتقاد اهل السنة والجماعة انا بقول كده مش هزيب الكتاب انا بقول لك كده عشان خاطر اقول لك ان انا كاتب لهذه البطئية من زمان واعتقادي مش ازهري عشان انا كل دي بتك عليها اوي خلاص لما جي نارضة اسأل ابني اقول له انت اعتقابك كيف الاسماء وصفات ها وبلجب تقول لي اعتقابك ثلاث وإلا اعتقابك تبطاحت بجعة لان احنا كان اكثر اهتمامنا كطلاب علم إن إحنا نبدع المخالفين بلا علم. أنا معي هم هم أهل ما أخذهم بدع، هم اللي بدعا. ما اختلبت. استعرض أنت بقول لي أصتك أنت إيه؟ أنا أستطيع إن أقول لي الشعر الممتدع عندي دراسة في هذا الباب. لكن انت ما رأيت قل لي الشعر الممتدع، أقول لك أنا موافق هذا فين باعتقاد السنه السنة اللي عندك بالعرون؟ اللي المفروض لا يستقيم إيمان المرء. أو اعتقاد المرء إلا كذا كان اعتقاده على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت معتقد تقليدا؟ ها؟ بعد ما أخذنا فأنت تقليد العاصي أو تقليد العامي ما الفرق بين اعتقاد العامي والعاصي؟ أخي تبني أولا وكلاهما أرى أنهما شيئاً واحداً طب تعالي عم الحجة لشيء واحد أنت اعتقد الشكل إزاي؟ ولا تعتقد كما تعتقد المشايخ؟ ها؟ فالمفروض هذه الجزئية تكون جزئيه مقررة منتهى احنا خدنا منها جزئيه بسيطة عشان نعرف القديم والحاجس لما نسمعهم في الكتاب معناها ايه هنقف ولا نحكم ده اللي أنا قصدته بهذا بهذه التقدمة الطويلة لكن انا ما قصدت ما اشرح الباب قعد شيء قعدة ما انا ديش الكرسى اللي ايه ما عليش سنقاش بالعصة معذرة الله كم أنا فقّرت المكان مسافر جدا. خلاص مشايخ، فأنا خذت من الجزئيه دي جزير قديم وحالس فقط، ان القديم والحالس عبارة عن أثر ومترتب عليه عند اهل السنة عند الأشارة النزابة. بس ذا العذرو، مفهوم؟ اللي حزقني الآن في الجزئيه دي بس؟ نعم. زي. الكتاب ده يدرس لشعب الدوكرايه كريم، لان كل منطق والنهارده لو درست منطق يعني هتسمع كلام حلو قوي فبلاش من الله كله بلاش دور في تحليل الاعتقاد بالذات الله كم خلاص مش شايف القديم علم الله عز وجل هو متعلق بجميع المعلومات ولا يوصف ذلك بانه ضروري ولا مكتسب لان علم لو وصفت بانه ضروري ومكتسب بيان الماهية إدراك لصاحبها من قال الاعتقاد بيان الماهية نلين مش مطالب بمعرفة ماهية الصفة اشتركت معنا الأشاعرة بالدليل اشتركت معنا الأشاعرة اشتركت مع أهل السنة والجماعة وده كلام شيخ سامي بن تيمية في موضوع الاعتقاد أهل السنة والجماعة تركت معهم في الدليل على الصفات، وفيما يسمى بالسياق الإجمالي للدليل. عندما لسنا الجماعة لهم حاجة اسمها سياق إجمالي. كان بعض أبناء الطلبة قال لي: ده الطبر يا شعري بأول. ليه؟ بقول لما تكلم على صفة اليد جاءت في معنى الآية على أنها تريد بأن الله عز وجل مع الجماعة. فوجد معنى إجمال للايه تذكر شخصان متاميه تحتكي تحتك اسمعنا هو الامر يذكر التبر يذكر المتاميه بسني هي قضيه احمر رهبان في شيء اسم النص الذي يدلل على الصفه وشيء اسم المعنى الاجمالي للنص وشيء اسمه افراد اللفظة خارج النص لم أوليد الله مع الجماعة هذا نصر معنى إجمال إيه ألحظت على ألا فرقة هطلع اليد تطلعها بر النصر قلت مر كما جاءك لا أستطيع أن أكيفها ولا أمثلها ولا أعطلها فهي يد تليق بجلال الله في صورة اليابة خارج النساء وإيد البحر ماشا مشاهد قضية الأشاعرة مذهب بالصحابة ابن الكريم يقول أن في بعض البعض يقول أن الأشاعرة ماذا بالصحابة نسبة إلى أبو الحسن الأشعري أبو الحسن الأشعري إمام من أنيمة أهل السنة والجماعة انتقل في تاريخه بثلاثة مذاهب مذهب ابن كلاب منغلاقة المعتزلة ثم مذهب الأشاعر الوسط المعروف الآن ثم مذهب أهل السنة والجماعة انتقل إلى مذهب الأهل السنة والجماعة في كتابه الإبانة الإبانة عن أصول الديانة مذهب الأشاعر الوسط الذين ينتسبون إليه إلى الآن لا يصححون نسبة كتاب الإبانة إلى الإمام أب الحسن الأشعاري والكتاب ثابت النسبة وطبع من حوالي ستين سنه تقريبا تحيي بترفه قي حسين واتت بمخطوطات بخط يد الامام ابو الحسن الأشعري فثابت النسبة بلا خلاف فهم رصدوا هذا الكتاب واخذوا ما كتب قبل ذلك نسبه للشيخ فاعتقاد ابو الحسن الأشعري اعتقاد اهل السنه والجماعه اه نعم هذا ما مات علي وهذا ما انتهى إليه فيه المال في الاعتقاد اعتقد اعتقاد صحابة ولكن على المذهب الأخير المذهب الأخير أما أن تطلق الكلمة عيانا ففيها نوع من التدليس. فلا بد من التفصيل مر ماذا كذا وكذا وكذا وانتهى به الحال إلى كذا وهو مذهبه مذهب الصحابة نعم هو مذهب الصحابة ولكن مذهب الصحابة على ما مات عليه الإمام خلاص في الجملة في الجملة هم ليسوا بكفار هم ليسوا بكفار هم من زمرة أهل السنة ضلوا بغرض التنزيه أنا بأكد عشان محاك ان الشيخ كفر الاشاعره خلاص ولا يتكلموا مع الاشاعره إلا من كان صاحب علم بمذهب أهل السنة زي ما قلنا عندك مجابة سيئة اعرضوا مفهوم الشيخ؟ شيخ قدم المصنف بنوع من العلم خاص بالله عز وجل هذا لا يجوز فيه مكتسب وضروري لأن لو دخلنا لمكتسب وضروري وبدخلنا فيه العلم والماهية وإدراك الماهية ادراك للذات فقلت اتفقت معنا الفرق ولخص الأشاعرة اتفقت معنا في النص الذي ورد ذلينا على الصفة وفي المعنى الإجمالي لهذا النص واختلفت معنى في الصفة إذا خرجت خارج النص هم أولوها وأهل السنة أثبتتها وأمرتها كما جاء خلاص وتأويل الأشاعرة احتملته اللغة لأن الأصل في التأويل التفسير والبيان فقالت الأئمة بأنه مقبول سائغ لغة شرعا لا عشان كده أدخلوا مقالات الأشاعرة في زمرة مقالات أهل السنة والجماعة أو الفرق المسلمة أو المسلمين عمة ولم يخرجيهم خارج هذه الدائرة فالفرق إما مسلمة وإما منتسبة فالمنتسبة هي التي تنتسب إلى الإسلام وليست منه والمسلمة هي التي في ظمرة الإسلام وفي دائرة الإسلام فالأشاعر في هذه الدائرة بلا خلاف خلاص أنا بأكد على هذه الدخوعية مرارا وتكرارا عشان التكرار بيعلم الشطار ونفهم ان في كلام كتير بتغير بتسمع من ودنك بتطلع على لسانك عشرة مع اني قاعد في بتطلع ازاي 10 كلمات معرفش خلاص يا شيخ يبقى ادراكه ان هي ادراكه للذات وهذا الذي جعل الامام ينفي الكلام في علم الله سبحانه وتعالى ضروري ومكتسب اذا قسم الى ضروري ومكتسب يبقى القضيه خلاص بنتكلم في ايه في ماهيه الصفه مفهومة؟ لما قلت أنه سلك في مجمل الكتاب في المقدمة، مستك أهل السنة والجماعة في عرض النباحث، واحد بعثت وراء من أخوان الطيبين، اسمعنا الأشعر الشرابي هو الذي كتابه، هذه من الأمور التي ترفي عليه، وإن كان هو لا، يعني مش عايزة أقول إيه. يستاهل أن نرد عليه، لكن، القضية هذه من أول القضايا التي تبين أنه سلك في مجانه مسلم أسأل السنة والجماعة وهو دون البحث في ماهية الصفات خلاص؟ ثم تكلم عن العلم الذي يسولنا لنا أن نقسمه إلى برورة مكتسب وهو علم من؟ المخلوق اللي احنا بسمي عندها للسمة إيه؟ الأثر المترتب على صفة العلم لله عز وجل والمهدث اللي الخلق بالشيء الحادث الأثر المترتب على علم الله عز وجل السابق وقد يكون ذلك ضروريا وقد يكون مكتسبا الضروري هو العلم الذي تزعم النفس أن تصدق به عشان كده يحصل المعلوم ضرورة يدرك المعلوم بلا جهد جرب ما تحطه في النار في الساعة مجرم ما تسم رايحها طيبة عطرة تعرف أنها عطرة صح لبالحواس ها قالوا من العلم الضروري النفس تضطر إلى التصديق به لو كانت الرحة عطرة ولم يشمها إنسان قل ابحث عن طبيب يعيب عندك هنا صح والله العلم المتواترات والتواتر نقل الخبر بالتواتر وفي كل طبق عدد من الناس النقلة يستحيل فيه أن يجتمعوا على الكذب لكن لا حد لأقله ولا حد لأكثره لا حد أليل ولا حد لأكثره الحد في القلة اختلف فيه لكن الراجع لا حد في أقله ولا في أكثره التواتر نقد الخبر بكل طبقة لعدد يستحيل فيه التواطؤ انهم يجتمعوا على الكذب أي علم يحصل عن طريق التواتر يكون علم ضروري كما مثلنا لبغداد. عاد الله المسلم مرة أخرى وكأي دولة أخرى تسمع عنها تواترا ولم ترها رؤيا العين لا يحق لك أنك تنفرها أنك ما لمشتها خلاص علماء الكلام يقولوا من ضمن العلوم التي تكون علوم ضرورية العلم بوجود الله عز وجل أهل السنة يقولوا علم العقيدة كله يدخل في العلم الضروري يدخل في العلم الضروري العلم بالاعتقاد ليه هم العلم بوجود الله عز وجل لأن هما بيفرقوا بين وجود الذات والصفه التي تنفك عن الذات عشان يقدر يتكلم في صفة زمعايد يقدر يبحث في صفة زمعايد يقدر يثبت ويؤول ويشد ومسر زمعايد على ضربة دائرة المتكلمين لكن احنا بندمل تعتقد اهل السنه أن العلم بالاعتقاد من العلوم الضرورية التي لا بد للإنسان أن يصح اعتقاده فيه خلاص؟ طب هل هناك علم يقول لي ان علم العقيدة ده منفع ناخد منه شيء يدخله في علم المكتسب عن قلنا في علم المكتسب المقدمة الذي يحصل بالنظر والاستدلال يعني إيه يعني ليه عن الشيخ ما حطش العلم بأسماء الصفات علم مكتسب وانت قاعد تثبت الصفة قديما وحديثا والاثر المترتب عليها وع علم العقيده علم يقتدر به التدبي عن اي شبهه تدور حول الله سبحانه وتعالى ورسله وكتبه والقدر وما يتبع هذه الاربعه في سينة وان ليه اللي أنا بقوله رد شبهه ولا إقرار بعض رد شبهه رد شبهة أول ما طلعت علم العقيدة أول ما طلع علم العقيدة طلع بمنهج الرد كتب على ثلاث مناهج منهج الرد مين الرد على عثمان المسعيد الرد على الحرف والصوت للسجزي الرد على اللفظ ابن كتيبة الرد على كذا الرد... ليه لأن كان الأمر مستقيم على اعتقاد صحيح وظهرت البدع فاضطر أهل السنة أن يردوا على هذه البدع فكتبوا الرد الرد الرد لما استقر الحال فجدت الناس تسأل عن هذه البدع بعد أن اندثرت فبجأ أهل السنة يعرضوا منهج أهل السنة والجماعة في كتب سموها السنة سنة إمام أحمد سنة البردهاري سنة ابن أبي عاصم بعرض الاعتقاد الذي كان عليه الصحابة النبي صلى لما استقر الحالين من بداية القرن السادس الهجري بدأ يجمع بين الاثنين بين العرض وبين الرد كتاب التحاوية العقيدة التحاوية كتاب العقيدة السفرانية كتاب مختصر المسلوم في العقيدة وهكذا لديك كتب العقيدة فلحنا بنعمله في الدراسة الرد على الشبه الرد على الشبه بالرد على الشبه ده لواحد اعتقاده صحيح الأسماء والصفات لان انا النهارده لو اجي اعلمك ازاي تثبت الاسم وتثبت الصفه ده انت ما عندكش اسم ولا صفه يبقى منين انت صحيح ايه معايا لكن انا بعلمك ترد ازاي على اللي بينكر الاسماء والصفات على اللي بيؤول الاسماء والصفات على اللي بيعطل الاسماء والصفات يبقى ده رد بالشكه ولا اقرار بالاصل ما تسموش اي العلم المكتسب ويكون اكتسابه في أصله. عاد أوصل معك بقى واحدة واحدة كده. رح تقول لك السميع صفته لله عز وجل. السمع صفته لله عز وجل والسميع اسم الله سبحانه وتعالى. لو أنا مشيت معك كده وبلاي صفته السمع، هو اسم الله السميع أصلا موجودين عندك. وانت كده؟ قل لا. إيه؟ كنت أنا حبي يقولك ولا إيه؟ قل لا. لن يابد ان من صحة اعتقادك ان تقر بان الله صفة اسمها السمع واسمه السماء ولا كلام غير في حاجة تانية غير كده خلاص مش مشايش فورود ما فيه إثبات الأسماء والصفات بيكون ربا على الشبه التي قالت بعدم إثبات الأسماء والصفات والعلم المكتسب في علم الأصول هو العلم الذي يحصل أصله من النظر والاستدلال. ده الفارق بينه ده او ده الرابط اللي خلانا ما نحطش علم أسماء والصفات أو الإمام بالأسماء والصفات عامة في قضية علم مكتسب فالعلم بالله عز وجل لكل علم ضروري ثم قال والضروري كل علم لزم المخلوق على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه بشك ولا بشبهة وذلك العلم الحاصل عن الحاصل الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس والعلم بما تواتر به الأخبار من ذكر الأمم الثالثه والبلاد النائية وما يحصل في النفس من العلم بحال نفسه من الصحة والثقم والغم والفرح وما يعلمه من غيره من النشاط والفرح والغم والطرح وخجل الخجل ووجل الوجل وما أشبه مما اضطر أو يضطر إلى معرفته كل هذه الأمور تحصل وما حصل العلم به يدخل في دائره العلم المكتسب فتعرف معنى كلمه المكتسب